لآن آل القرآن. القرآن أعوذ ب ا ل ل ه م ن الله ش ي ط ا ا ن ج ي م ل ل م ا في ا ل س م ا ا و ت و م ا في ا ل أ ر ض وإن تبدو امن الرسول بما انزل إ ل ي ه من ربه والمؤمنون والمؤمنون كل آ م ن بالله و م ل ا ئ ك ه لا نفرق بين أ ح د من رسله وقالوا وقالوا سمعنا و أ ط ع ن ا غفرانك ربنا و إ ل ي ك المصير لا يكلف الله لها م ا ك س ب ت و ع ل ي ه ا ما ا ك ت س ب ت ر ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ا تآخذنا 「私の名前は私の名前を書いてある」 كنت موسوعه ل النابلسي ل ل ربنا و ل ا ت ح م ل ن ا ما ل ا طاقة م ي ا 「私の名前は私の名前は私